على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم ممدودا وبين شهودا ومهدت له تميدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عريدا سأرهض صعدا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 سأصليه ثقر وما أدراك ما ثقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا وَيَزْدَادَ الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون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 يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في ثقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوب مع القائضين وكنا نكرب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين